أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دم المئيم فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرسو قبرك بالياس تخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم مر عليك الفناء فتمرح مهما احتوت كالقيود وتنام بالحب ما بيننا اخي ساتي رد دماء الضلال ونزرعه رحمه وسلام فيا سحب غطي شعاع الهلال سيشرق بعدك بدر التمام أخي إن ما ما أسأ إن الظنون بروح قوي وجسم طري فماذا ترمو لديك الخطوب وماذا يضيرك كيد السنين أخي ما يا أسنا ولم نيأس وما طار في القلب لبث الاشياء وما حل في ايده المؤمنين سوى امن في الجنان رسى اخي انني ما رضيت هوا ونخترت الا طريق جنان طريق الهداية درب امتحان وما قدر الله ينضي لآن أخي فانتظر والنعيش في غدي سينباثق الآمل السرمدي فإن فرقت الناس لي الحياة